عيدرون يا مسجد في محرابك الحارفو احري بدون يا فانتل نحو المصارفو عيدرون يا اسجد في ميح رفيق الحارفو احربي الدنيا فانت نحو الاصارفو اشاء الله ايو المرفوع والجبار علالك نصبوا احقدم في الدهر قاعداك سيدي جولههم تن الى النار ناصبين لقلب كان ولاك ايو المرفوع والجبار وعلاك نصبوا احقد عليك يا ري اعداك سيدي جره مجلا الى النار ناصبين لقلب كان ولاك عجز الشيع حروف تبيا نيكوال واسف اكدا يا اخر يقف فاح ريك او يا تخوف عجز الشيع حروف تبيا نيكوال واسف كذا يا اخرق في ما ترك او يا طيب ايون المفرد في ذاتك هو الصياغه جمع الله بكلمه ما نال بلغ ايون المفرد في ذاتك هو الصياغه جمع الله بك الخير ما والبلغ اسمه كالاقدس منتاح والكلام يا سكون الروح في دار السلام اسمه كالاقدس منتاح والكلام يا سكون الروح في دار السلام حي داريون يسجدون حي دارون يسجد في محرابك الحرف أحريبي الدون يا فأنت نحو الصالب حي دارون يسجد في محرابك الحرف جذو فيمح ربيك الحارف احري بدون يا فانت نحو الصالفر ايها المرفوع الجبار وعلاك نصب احقده في الدغري اعداك سيدي جره مجراً إلى النار ناصبيون لقلب كان وعلاك ناصبيون لقلب كان حجيز الشيح ربتي بيانك والواصل كذا يا اغرق في البحرك يا اوياطو عجز الشيع عرب تيماني كاول واسقط كذا يا اغرق في بحرك أو يا اوياطو أيها المفرد في ذاتك والصياغ جمع الله بك الإيمان والبلاغ اسمك الأقدس ومتاح الكلام يا سكون الروح في دار السلام اسمك الأقدس ومتاح الكلام يا سبونا الروح في دار السلام ألا يا مبتدعون دغانا خبر الطبر ألا يا مبتدعون دهانا خبر الطبري الا يا مبتدع عمري دهانا خبر الطبري فاخبرنا عن الحال يا ابا القدر على حامد كسي جاء بالكسر فاخبرنا عن الحال يا ابل قادر على حامد كسي جاء بالكسر حالي انت ما ظلمت والاتي ويا امرا ويا امرا كما امر السماواتي علي تفعل للخير والتقوى علي انكسر الحس لا معلاتي علي انكسر الحس لا معلاتي علي انت ما ضل مجدي والاتي ويا امرك ما امر السماوات علي تفعل للخير والتقى علي كسر العوص سمع العباد الايام بتداعو عمري دهانا خبر الطابري أنا يا مبتدى عمري دهانا خبر الطابري فأخبرنا على الحال يا أبا القادري على حاماتك الثالث بالكاس فاخبرنا عن الحال يا قدالقدري حلا حمت كل ساي جاء بالكاس علي انت ما ظل مجدي والادي ويا امر كما امر السماوات علي ينتحل للخير واتى علي كاسر الحزام على لاتك وكان جاءت خالص العقيده منون المصفه الجمله المفيده oppu kan najatu khalisul aqida dinuna al musaffah fil jumlatul mufidah anta aymani wasra hayati anta israru ala al dadhi ഭക്തി മാമോഹാതിനിസ്മയാ ഭസ്മ കൽ അഭി മാമൂഹാതി അല്ല ഹ اسمك القواف والوزن والقصيدة وبلا علي أشعارنا شهدة اسمك القواف والوزن والقصيدة وبلا علي أشعارنا شهدة عارنا شهيدة وزنك التبرو في كل البحور أيها المولى وحطر الدور أنت وجدان في كل غيور وزنك التبرو في كل البحور أيها المولى وحطر الدور دوري انت وجدان لكل غيور ما, ما شاء الله, الله. اعرب حيتا انه الجوهر ولا نمستا وما أمسك يا دا حلبة إناه الجنّات حبه الجنّات حلمه الكوثار فاريس من فاري والحرب ونور المحرم أعريب حيدا الجوهر ونالا مصدر روحه المعنى ومعنسك يا داحي البعض أيها الجنة حبه الجنة علمه الكوث نور المحراب احرب في الكرامة تلقاه السماوات تطوب حيدريات احرب في المحارب تلقاه به الاعداء والحب فيه تحبيب احرق في الكراءه تلقاه به سموات تطوف بحيدريات احرق في المحار تلقاه به الاعداء والحب فيه في تحدي دعك حيدر في بحر الدمع ايو محراب تسمو بالعطاء دعك حيدر في بحر الدمع ايو محراب تسمو بالعطاء ختم العمر في حوله منيفه استو بالموت والكحبه الشرير ختم العمر في حوله منيفه استو والموت والقعة فات الشريفة لا أسد الله والإسم المعظم مات لله في المحراب بدم لا أسد الله والإسم المعظم مات لله في الحرب الله في المحراب بدم فارس العلم والحرب والعبادة ختم العمر لله بالشهادة فارس العلم والحرب والعباده قدم العمره للناقد الشهاده احرب غفي احرب غفي كرمال التقى به زمان تطوب بحيدريات احرب غفي المحارب التقى به الاعداء والحب فيه تعذيب داك حيدان في البحر الدمائك اي محراب تسمو بالعطاء ختم العمر في قوله منيفه فزت بالموت والكعبه الشريفه ختم العمر في قوله منيفه فزت بالموت والكعبة الشريفة فزتم بالموت